الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أهلها تم ما وردوها وكلون فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن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 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا